بسم الله كم الجازم التي أو كم الجازم عموما ثمانية عشرة ويزاد عليها إذا في الشعر خاصة أحسنها زيادة على الثمانية عشر إذا في الشعر خاصة وينك مقسم تنقسم إلى قسمين قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. أحسنتم. فالذي يجزم فعلا واحدا كم عدده؟ ستة أحرف. اذكرها لم ولما ولم ولما ولا أمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. والذي يجزم فعلين؟ اثنتا عشرة أداة. وهي إن وما ومن ومهما إلى آخره طيب حسنت ويزاد عليها إذا فيكون ثلاثة عشرة كلمة ثلاثة عشرة كلمة فماذا يقال في إن لا عند غيرك حرف شرط جازم نعم حرف شرط وجزم أجزم فعليني وهي حرب اتفاق الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاء أحسنت ماذا يشترط في الجزم بحيث وكيف وإذ ماذا يشترط في الجزم بحيث وكيف وإذ وعند من عندك أنت تتصل بها ما هذه ثلاث أدوات اشترط فيها هذا الشرط فلا تكون جازمة إلا بما إذا اتصلت بها ما هذه الثلاثة تحفظ إذ وحيث وكيف فلا بد أن تقول فيها إذ ما حيث ما كيف ما فهنا تكون جازمة وأما مجرد من غير ما فلا تكون جازمة بل يرفع الفعل بعدها. وبقية الأدوات لا يشترط فيها هذا وربما زيدت بعدها ما، ولكن ليس بشرط زيادة فيها متى ما جاء زيد أكرمه فأكرمه مثلا متى ما يأتني زيد أكرمه فما هنا زيد بعد متى وكذلك أي, أي ما تدعو فله الإسماء الحسنة فهذه الزيادة ليست بلازمة بعدها أي أنه لا يشترط أن تأتي بعدها ما حتى تكون جازمة بخلاف الثلاث التي تقدم ذكرها إذ وحيث وكيف فلا تكون جازمة إلا معها ما في مانع القرآن يقال فيه زايد من حيث العرب فقط أما من حيث المعنى فليس تم حرف في القرآن إلا له معنى فلا يقال في القرآن زايد ليس له معنى مهمل هذا حرام لا يجوز وإنما العلماء يقولون زايد من حيث العراب من حيث العراب فقط أما من حيث المعنى فله معنى طيب هذا الذي أخذنا في الجواز منه نأخذ غيرها قال رحمه الله باب مرفوعات الأسماء، أي باب الأسماء المرفوعة، ولكن قدم الصفة على الموصوف، وإلى العصب باب الأسماء المرفوعة، فقدم الصفة أضافها إلى الموصوف، فقال باب مرفوعات الأسماء، فيكون المقصود أي باب الأسماء المرفوعة، هذا هو المقصود، فالمصنف رحمه الله. لما فرغ من باب الأفعال ومنصوباتها ومجزوماتها شرع في باب الأسماء وبدأ بالمرفوعات منها وسأتي الكلام على المنصوبات ويأتي الكلام على المخفوضات في آخر هذا الكتاب فانتهينا من الأفعال المنصوب منها والمرفوع منها والمجزوم منها تقدم معنا أن الفعل يرفع إذا تجرد من ناصب وجازب وأخذناه ثم عقب بعد ذلك الفعل ينصب إذا دخل عليه ناصب وذكر الناصبه. ثم ثلث بذلك الفعل يجزم إذا دخل عليه جازم انتهينا من الأفعال ولم ننتهي؟ انتهينا من الفعل المرفوع والمنصوب والمجزوم. فيرفع عند التجرد من الناصب والجازب. وينصب عند دخول الناصب ويجزم عند دخول الجازب. فلما فرغ من الأفعال، مرفوعها ومنصوبها ومجزومها شرع في بيان بياني أيش الأسماء وسيبين لك كما بين في الفعل يبين المرفوع منها ويبين المنصوب منها ويبين المجرور منها كما سيتي المرفوع له عوامل والمنصوب له عوامل وكذلك المجرور له عوامل هذا واضح فقال رحمه الله باب مرفوعات الأسماء قال المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله ويقال هناي نائب الفاعل وخبره واسم كان واخواتها وخبر إن واخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل فهذه مرفوعات الأسماء ولها عوامل ترفعها تحدث فيها الرفع فهي سبعة كما قال المصنف رحمه الله تعالى الأول منها الفاعل وبدأ به لأنه الأصل هذا الفاعل أصل مرفوعات فلذلك بدأ به في الذكر وسيأتي يبدأ به عند التفصيل أيضا لأن هذه الآن ذكرت ذكرت هنا إجمالا وسيذكرها رحمه الله مفصلا بابا بابا يجعل لكل واحد من هذه السمعة بابا يعقده له يذكره فيه مفصلا ويذكر فيه أحكامه أما هنا أجمل هذه المرفوعات فقال المرفوعات سبعة وهي الفاعل مثال ذلك نجملها أيضا في الأمثلة جاء زيد فزيد ما هو هنا فاعل مرفوع على امترفعه الضم الظاهرة وقوله بعد ذلك المفعول الذي لم يسمى فاعله ويعنون به نائب الفاعل مثاله ضرب زيد ضرب زيد فضرب فعل ماض وزيد النائب فاعل سياتي تفصيله ان شاء الله والمبتدا والخبر مثالهما يجمعهما مثال واحد زيد قائم زيد قائم انت تلاحظ ان مرفوع هذه لان الكلام عن المرفوعات زيد مبتدا وقائم ايش خبر وحكمه ايش الرفع زيد مرفوع وكذلك الخبر مرفوع. واسم كان واخواتها كان زيد قائما وكان ربك قديرا فهنا الشاهد كان مرفوع كان أو إحدى أخواتها كما سيت الكلام عليها فتقول كان زيد قائما وكان تحتاج إلى اسم وإلى, وإلى خبر فإسمها يكون مرفوعا وكذلك اسم إحدى أخواتها كما سيت الكلام عليه. قال وخبر إن أخواتها أيضا يكون مرفوعا إن زيدا قائم إن زيدا قائم زيدا اسمها وقائم خبرها وحكم خبرها إيش يكون يكون مرفوعا كما قال وخبر إن وأخواتها حكمه الرفع كما أن اسم كان مرفوع كما أن اسم كان مرفوع كذلك خبر إن مرفوع طيب قال والتابع للمرفوع أيضا تابع المرفوع مرفوع على القاعدة المعلومة أن تابع المرفوع مرفوع وتابع المنصوب منصوب وتابع المجرور مجرور وتابع المجزوم مجزوم أيضا فتابع المرفوع يكون مرفوعا مثله وهذه التوابع أربعة النعت تقول جاء زيد الفاضل جاء زيد الفاضل فالفاضل الآن تابع لمتقدم وهو زيد لأنه نعت له فما حكم التابع تابع المرفوع يكون مرفوعا مثله فقال جاء زيد أنفاضل وكذلك أيضا في العطف تابع المعطوف مرفوع أيضا تابع المعطوف عليه يكون مرفوعا إذا كان مرفوعا جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر فزيد الآن متبوع عليس كذلك ما هو تابعه عمر تابع زيد تابع زيد فما حكم التابع هذا الذي يأتي بعد المتبوع المتبوع يكون متقدما الأول قال هؤلاء أتباع فلان فهو متبوع هو الأول مصدر فجاء زيد وعمر ما حكم عمر لا حكمه الرفع لأنه تبع مرفوع وإذا تبع مرفوع يكون مرفوعا مثله وكذلك في التوكيد أيضا يكون من التوابع التوكيد جاء زيد نفسه جاء زيد نفسه فلماذا رفعنا نفس لأنه توكيده تابع لمرفوع وتابع المرفوع مرفوع جاء زيد نفسه تقول هكذا بالرفع وما يصلح جاء زيد نفسه جاء زيد نفسه هذا لحن ولا يصلح لأن تابع المرفوع مرفوع وأنت تقول جاء زيد نفسه هذا تلحن فيه فلا بد أن ترفع التابع إذا رفعت المتبوع طيب وكذلك البدل أيضا من التوابع انتبع مرفوع رفع مثله رفع مثله أو مثله تقول جاء زيد أبوك جاء زيد أبوك ما يعرب بأبوك بدل كما سأتي معكم زيد فاعل وأبوك بدل وبدل مرفوع مرفوع مثله علامه رفعه الواو لا يشترط أن تكون نفس الحركة قد يكون المرفوع المتبوع مرفوعا بحركة والتابع مرفوع بحرف كما هو هنا جاء زيد أبوك فلا يشترط الاتفاق في الحركة هذا ما هو شرط ولكن الشرط هو الاتفاق في العلامة في الرفع قصي الشرط هو الاتفاق في الحكم وهو الرفع إن كان مرفوعا المتبوع والنصب إن كان منصوبا والجر إن كان مجرورا هذا واضح فهذه التوابع أو هذه المرفوعات سبعة المرفوعات سبعة الفاعل ونائب الفاعل وكذلك خبر أو اسم كان وخبر إنا والمبتدا والخبر كم الآن ستة والسابع التابع للمرفوع يدخل تحته أربعة فهو واحد يعتبر لكن يدخل تحته أربعة البدل أو النعت والعطف والبدل والتوكيد فهذه التوابع وسيأتي إن شاء الله هذه ستأتي كلها مفصلة لكن هنا أجملها رحمه الله تعالى ثم سيذكرها مفصلا هذا صنع من يجملون الشيء ثم يذكرونه مفصلا التأخرين أما المتقدمون فيفصلون ثم يجملون والمصنف صنع الأمرين في كتاب هذا فيما تقدم معنى ماذا صنع فصل ثم في الأخير أيش؟ أجمل ثم في الأخير أجمل المعربات ليس كذلك فذكر منهم يعرب الحروف بالحركات آخر. ما ذكر هناك في المتقدم فيما تقدم معكم فصل ثم أجمل وأما هنا أجمل ذكر قال والمرفوعات سبعة وأجملها ثم سأتي يفصلها وهذه طريقة المتأخرين وهي طريقة جيدة أنك تجمل الشيء ثم تأتي بتفصينه انتهينا من الإجمال فندخل في التفصيل <تصفيق> قال رحمه الله باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله هذا هو الأول مما أجمل من الأشياء المتقدمة فالمرفوعات سبعة ذكر منها الفاعل في في في الإجمال وهنا في الفصل في التفصيل بدأ به رحمه الله تعالى لأنه أصل المرفوعات والفاعل له معنيان معنى لغوي ومعنى صلاحي أما معناه في الصلاح فقد كفانا المصنف المؤنى فذكره ومعناه في اللغة هو من أوجد الفعل كل من أوجد الفعل يقال له فاعل هذا هو معناه اللغوي الفاعل من أوجد الفعل يقال له فاعل فالذي صنف هذا الكتاب يش يقال له فاعل لأنه أوجد هذا التصنيف والذي صنع الطائرة يقال له فاعل فكل من أوجد الحدث يقال له فاعل كل من أوجد هذا الشيء أو الحدث يعني الفعل يقال له فاعل وزيد قائم زيد قائم يقال زيد فاعل أو ما يقال له فاعل في اللغة في اللغة يقال له فاعل إنه أوجد القيام ليس كذلك أما في الصريح ما هو فاعل هذا هذا يقال له مبتدأ لكن معنى الفاعل في اللغة أعم كل من أوجد الفعل يقال له فاعل واضح أي المقصود الفعل أي الحدث فمن أوجد حدثا قيل له فاعل هذا معناه اللغوي وأما معناه بالاصلاح فكما ذكر رحمه الله تعالى فقال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله ونستفيد من هذا التعريف الذي ذكره رحمه الله أحكاما للفاعل نستفيد منه أحكاما للفاعل الحكم الأول أن الفاعل لا يكون إلا اسما هذا الحكم الأول قال الفاعل هو الاسم هو الاسم فنستفيد من هذا أن الفاعل لا يكون الاسم فلا يكون حرفا فلا تقول جاء من جاء هل جاء قد هذه حروف لا تكون فاعلا وكذلك أيضا لا يكون الفاعل فعلا فلا تقول جاء مثل قام جاء قام هل يصلح هذا ليش ما يصرح لأن الفاعل لا يكون إلا اسما جاء زيد جاء عمرو جاء خالد جاء صالح ذهب زيد أكل عمرو نام زيد إلى آخر ذلك فهذا هو الحكم الأول الذي استفاد من هذا التعريف أن الفاعل لا يكون إلا اسما فخرج بهذا إيش؟ الحرف والفعل فلا يكونان فاعلين. فلا يصلح أن يكون الحرف فاعلا أبدا ولا كذلك أيضا الفعل يكون فاعلا وإنما يقتصر في الفاعل على الاسمية فقط فما كان من الأسماء يكون فاعلا وما كان من الحروف أو الأفعال فلا يحظى بهذا فلا يكون فاعلا فلا يصلح أن جاء أهل ونجاء قام، ونجاء ولا, ولا قعد هذا لا يصلح لأن الفاعل يكون خاصا بالأسماء فحسب. الأمر الثاني الذي يستفاد من هذا التعريف قوله المرفوع هو الاسم المرفوع فالفاعل من أحكامه أنه يكون مرفوعا فلا يكون منصوبا فمن قال جاء زيدا هذا يقال له نحن فاحش ما يصلح أن يقال جاء زيدا أنت تعلمت في التحفة في الأجرومية في الكتب كتب النحو أن من أحكام الفاعل أن يكون مرفوعا فكيف تقول جاء زيدا فهذا إذا نجش خطأ أم ليس بخطأ خطأ فهذا حكم يستفاد من هذا التعريف الذي ذكره أن اسم المرفوع فخرج بالمرفوع المنصوب فلا يكون الفاعل منصوبا فلا يقال جاء زيدا ولا يكون الفاعل أيضاً مجروراً فلا يقال جاء زيد جاء زيد فهذا لحن فإذا الحكم الثاني الذي يستفاد من هذا التعريف أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا هذا الأمر الآخر الذي استفدناه من هذا التعريف. فعلى هذا ما ينبغي بعد أن يعرف الطالب هذا الحكم أنه يتكلم باللحن فيقول جاء زيدا أو جاء زيد لأنه مر معه أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا طيب الحكم الثاني المذكور قبله فعله هذا حكم آخر المذكور قبله فعله خرج به المبتدا والخبر زيد قائم هذا ما يقال له الفاعل وإن كان مرفوعا زيد مرفوعا ليس مرفوع زيد قائم مرفوع وكذلك الخبر مرفوع لكن لماذا لا نحكم عليه بالفاعلية ونقول زيد فاعل وقائم فاعل لأنه لم يذكر قبله فعله أليس كذلك والفاعل من أحكام أن فعله يكون قبله والمبتدا زيد هل قبله فعل؟ ما قبله فعل، فإذا لا يحكم عليه أنه فاعل لأنه من أحكام الفاعل هو المذكور قبله فعله فخرج بهذا المبتدى والخبر فلا يحكم عليه بالفاعلية في الاصلاح لا يحكم على المبتدى بأنه فاعل في الاصلاح استلاح النحى لماذا لا يحكم عليه أنه فاعل في الاصلاح النحى لأنه لم يذكر قبله فعله فأنت تلاحظ زيد قائم ليس ثم فعل قبله فإذا ليس من باب الفاعل وكذلك أيضا مرفوع إن, إن زيدا قائم هل يقال لقائم فاعل مع أنه اسم مرفوع إن زيدا قائم هل يقال لقائم فاعل مع أنه اسم مرفوع وتعريف الفاعل هو الاسم المرفوع، فهل يقال له فاعل قائم لا يقال له. لماذا لأنه ما ذكر قبله فعل ذكر قبله حرف النذي رفع والفاعل يكون قبله ويش فعله أما إذا كان حرف رفعا فهذا ليس من هذا الباب فهذه ثلاثة أحكام أو نعم ثلاثة أحكام استفدناها وأيضا استفاد حكم آخر من قوله المذكور قبله فعله أنه يخرج بذلك نائب الفاعل ضرب زيد ضرب زيد فزيد لا يقال له فاعل مع أنه قبله فعل ضرب زيد قبله فعل ولم يكن قبله فعل قبله فعل لكن هل يقال له فاعل؟ زيد هذا ليش ما يقال له فاعل؟ لأن هذا الفعل ليس له وإنما لغيره أصل الكلام مثلا ضرب عمرو زيدا أصل الكلام ضرب عمرو زيدا فزيد ما هو ضارب وإنما هو إيش مضروب فإذا هذا الفعل ليس له وإنما هو لغيره فحذف وأصل الكلام في ضرب زيد ضرب عمرو زيدا أليس كذلك ثم حذفنا الفاعل وغيرنا صيغة الفعل فصار الكلام ضرب عمر أو ضرب زيد صار الكلام ضرب زيد فإذا مقوله المذكور قبله فعله خرج نائب الفاعل فإن الفعل الذي قبله ليس له وإنما لغير حذف إنما لغيره حذف فإذا قال الشخص كما سمعت أخذ الكتابه أخذ أو سرق الكتاب، فهل يقال هنا الكتاب فاعل؟ ليش ما هو فاعل؟ لأن الفعل هذا سرقة ما هو لا، هو ما سرق الكتاب، وإنما سرق هذا الكتاب ما فعل هذا الفعل، وإنما هذا الفعل وقع عليه، فإذا هذا ليس من باب الفاعل، لأن الفاعل هو المذكور قبله فعل الذي حصل منه أو قام به، الذي حصل منه صدر منه أو قام به. فهذا الآن الكتاب ما حصل منه فعل أليس كذلك فإذا هذا الفعل هل هو لا لأم لغيره لغيره فهل يقال فيه فاعل بعد هذا ما يقال فيه فاعل لأن الفاعل هو المذكور قبله فعله وأخذ الكتاب أو سرق الكتاب هذا الفعل ليس له وإن من آخر وأصر الكلام مثلا أخذ زيد أو سرق زيد الكتاب سرق زيد الكتاب فحذفنا زيد وغير نصيغة الفعل فصار الكلام سرغ زيد فهذه أربعة أحكام نستفيدها من هذا التعريف الحكم الأول أن الفاعل لا يكون إلا عسما فخرج به الحرف والفعل لا يكونان فاعلين الحكم الثاني أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا فلا يكون منصوبا جاء زيدا ولا مجرورا جاء زيد بل يقال وجوبا جاء زيد لأنه فاعل الحكم الثالث أن الفاعل يشترط أن يكون قبله فعله أن يكون قبله فعله فإن لم يذكر قبله فعل كالمبتدى والخبر فهذا ليس من باب الفعل وإن كان مرفوعيني زيد قائم لأنه لم يذكر قبلهم فعل وكذلك إذا ذكر حرف رافع مثل إن زيدا قائم فلا يحكم على قائم بأنه فاعل لأنه لم يذكر قبله فعل وإنما ذكر حرف رافع له وهو إن ونستفيد أيضا كذلك منه حكم رابع وهو أن الفاعل لا يتقدم على فعله المذكور قبله فعله أن الفاعل لا يتقدم على فعله فلا تقول زيد قام لا تقول زيد قام أي زيد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر هذا لا يصلح لأن المصنف يقول المذكور قبله فعله فإذا الفاعل لا بد أن يتأخر عن الفعل لا بد أن يتأخر عن الفعل ويكون الفعل قبله فتقول قام زيد فلا يصلح أن تقول زيد قام على أن زيد فاعل مقدم فهذا لا يجوز عند النحاء واضح لأنه يشترط أو من أحكام الفاعل أن فعله يذكر قبله ثم يأتي الفاعل فإذا قلت زيد قام فلا تقول زيد فاعل وإنما تقول مبتدا إذا قلت زيد قام لا تحكم على زيد بأنه فاعل وإنما تحكم عليه بأنه إيش مبتدا وقام خبر الجملة هذا واضح فهذه أربع أحكام من يعيدهم مهمة من هذا التعليم السفيدة من المتأخرين حتى ننظر معنا ولا مهم معنى أتفضل. نعم أحكام الفاعل مستفادة من هذا التعريف القصير اجتمل على أربع أحكام هذا التعريف الحكم الأول أنه اسم نعم الحكم الثاني أنه مرفوع نعم دائما الحكم الثالث أنه يذكر قبله فعله هذا ثلاثة فقط يذكر قبله وفعله أي أنه لا يتقدم على على فعله هذا حكم نجعله ثلاثة فقط م? بس هذا الثلاثة فقط الحكم الأول أن يكون اسما الحكم الثاني أن يكون مرفوعا الحكم الثالث أنه لا يتقدم على فعله لا يتقدم على فعله لأنه قال المذكور قبله فعله فلا يتقدم على فعله بل يتأخر عن عن الفعل ونستفيد من قوله فعله خرج أيش نائب الفاعل لأن فعل المتقدم ليس له الفعل المتقدم ليس له ضرب زيد سرق الكتاب فهذا الفعل ليس لزيد ولا للكتاب وإنما هو لمحذوف وأصل الكلام سرق زيد الكتاب أو ضرب عمر زيدا هذا هو الأصل بد أن يكون الفعل المتقدم له لا نغيره طيب مثال ذلك في الفاعل الذي استوفى هذه الشروط قام زيد استوفى هذه الشروط فمن يعرفه تفضل قام زيد هذا الفاعل الآن استوفى هذه الأحكام الثلاثة المذكورة قام فعل ماض وزيد فاعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على آخر أحسنته قال الفاعل هو الاسم المرفوع، فنقول المرفوع رفع الفاعل إما أن يكون لفظا بحركات ملفوظة جاء زيد، أو يكون بحركات مقدّرة جاء الفتى والقاضي وغلامي جاء الفتى والقاضي وغلامي، فنقوله الاسم المرفوع رفعه إما أن يكون لفظا أي تكون الحركات ظاهرة ملفوظ بها. وإما أن يكون رفعه إيش مقدرا مثل جاء الفتى والقاضي وغلامي فمن يعرف هذا فضل جاء الفتى والقاضي وغلامي نعم نقلي جاء فعل ماض مبني على الفتح نعم الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه ضم مقدرة منع منظورها التعذر لأن آخره ألف وما كان آخره ألف يكون المانع التعذر كما تقدم معكم يحفظ المتقدم طيب جاء الفتى وغلا والقاضي وغلامي الواو حرف عطف أحسنت والقاضي معطوف على الفتى والمعطوف على المرفوع كما تقدم معكم أن تابع المرفوع مرفوع مرفوع لم ترفع ضمه مقدرة منع من ظهورها الثقل لأن آخره يا وما كان آخره يا لازمة يكون المانع من ظهور الحركات الثقل طيب وغلامي معطوف على الفتى والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المغدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن المضاف العين المتكلم المانع منه اشتغال المحل بحركة مناسبة أي محل إعراب الآن غلام الميم هي محل إعراب ليس كذلك؟ لن قلت جاء غلام لرفعته لأن المحل ما اشتغل بشيء لكن لو قلت جاء غلامي الميم اشتغلت بالكسرة التي تناسب الياء فيقال منع من منظوري اشتغل محل الإعراب بأيش؟ بحركة مناسبة وهي الكسرة لأجني الياء فهنا محل الإعراب اشتغل فيقال هاكنا إذا علامي مرفوع علامت رفع يضم مقدرا منع من ظهور اشتغال المحل أي محل لعраб بحركة المناسبة الكسرة هذا واضح فهذا فالفاعل إما أن يرفع لفظا أو يرفع تقديرا أو يرفع محلا إذا كان مبنيا جاء سبويه تقول مبني في محل رفع فاعل فإذا كان مبنيا يكون رفعه في المحل رفعه محلا جاء سبويه جاءت حدامي مضى أمس مضى أمس بما فيه فيكون محله الرفع تقول أمس فاعل مبني فيه في محل فهذه السفاد فرفع الفاعل إما أن يكون لفظا وذلك إذا لم يكن هناك مانع من ظهور واضح إما أن يكون لفظا جاء زيد جاء عمر جاء خالد هذا مرفوع لفظا أو يكون رفع تقديريا وذلك إذا منع من ظهور الحركات مانع كالالف. ولياء واشتغال المحل بحركة المناسب أو يكون رفعه محلا وذلك إذا كان مبنيا إذا كان مبنيا يقال رفعه محلا إذا قيل لك أعرب جاء سبويه سبويه مبني تقول فاعل مبني على الكسر في إيش في محل رفع هكذا تقول مضى أمسي وأمسي من المبنيات مضى أمسي كيف تقول تقول مضى فعل ماض وأمسي فاعل مبني على, إيش؟ على الكسر في محل هكذا تعرف المبني تقول في محل وأما الذي هو مقدر الحركات تقول فاعل مرفوع لامترفع ضمه مقدرة جاء الفتى فاعل مرفوع لامترفع ضمه مقدرة لأنه معرب والأخير هذا المبني تقول لا فاعل مبني في إيش؟ في محل واضح هذا فهذه الأشياء بدائيات يعرفها الطالب أن الإعراب قد يكون لفظيا وقد يكون تقديريين وقد يكون محل محليا متى يكون لفظيا مثل جاء زيد وخالد إلى آخر ذلك ما في مانع من منظور الحركات ومتى يكون تقديريا إذا كان آخر ألفا أو ياء أو أضيف لها المتكلم يا لازمة أو أضيف لها المتكلم ومتى يكون محليا لعراب يقال في محل كذا إذا كان مبنيا جاء سبويه مضى أمس جاءت حذامي إلى آخره فإذا كان جاء هؤلاء إذا كان الاسم أبنياً فتقول في محل رفع في محل نصب في محل جر بحسب العام الذي دخل عليه هذا واضح أنت إلى هناك حتى يحفظ إن شاء الله ويتقن إلى هنا سبحانك لا اله إلا